وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَهُمُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا مَتَّبَعٌ عَلَيْهِمْ لِهَدْتوْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ ولا يطؤون موطئا يغيث كفار ولا ينانون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ